طاسيم ميم تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان شان ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا، فقد كذبوا، فسيأتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أو يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لا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 أخاف أن يكذبون ويغيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فَأَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِلَّا مَعْكُمْ مُسْتَمِيعُونَ فَأَتِيَ فِرَعَوْنَ فَقُلَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ لَمْ نُرَبِّكَ فِي نَوْلِ دَوْلَ وَلَبِثْتَ فِي نَاءٍ عُمْرَكَ سِنِينٍ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَلْعَبَتِ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ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 قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به مِنَ كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيغاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم <تصفيق>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 المقربين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ان لنا ان لنا اجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا من المقربين قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزّة فرعون إن لا نحن الغالبون قال نعم فلفل فل فل فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزّة فرعون إن لا نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي السحرة ساجدين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 وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّةٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا